manade gelo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gracias. la Kami adalah istimewa di رب الحمد لله. الحمد الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد برنمجو <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخواني نحمد الله تبارك وتعالى فقح حمده بلسان مرتبتي الجامعات الكمالات على شهر رمضان الذي أمرنا مولانا بصيامه صيامه من الصيام ذكره القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كما كتب الذين من قبلكم لأنكم تتقون مقصود السيام أن يكون العبد التقوى هو مستاه المطالب الدنيويات والأخرويات لكل عبد فلما امرنا بما يوصلنا الى التقوى فانه يلبي بنا اليسر ولا بنا الاصر التقوى ان العلم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم او من مكائد الاعداء إن تسجلوا وتتققوا لا يأذركم كيدهم الشيئاء أو نريد الولايات ونريدها جميعا فلا ان أولياء الله لا قضون عليهم ولا هم يحضنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أو البشراء في الدنيا والآخرة لهم البشراء في الدنيا والآخرة إلا تبزن بكلمات الله أو نريد في في أو محبة الله تبارك وتعالى لنا ان الله يحب المتقين او نريد الجنه وعباد للمتقين او العاقبه العاقبه للمتقين او المخرج من الشدائد ومن يتق الله ايعله محرجا ويرزقه من اجل احتفظه او نريد التيسير ومن يتق الله ايعله من امر يسرا او نجاه من النار ومن مجدنا صخور كل مطالبنا الجمعه والاخرتك الظاهره والباطنه مفتاحها تقوى فلهذا أمرنا الله تبارك وتعالى ان نصوم ان ندرك التقوى عندما ادركنا التقوى فقد ادركنا جميع مطالبنا تقوى تستربي تخافر كثيرة وأخطر تخافره امتثار الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن الصائم متقن لأن التقوى أن تتقيا من المعافي كما يقول العلماء والصائم جعل بينه وبين المعاصي لما صام لأن المعاصي لا تتفرع إلى من الشهوات شهوات البطن والفرج والصائم لا حاجة له في هذه في هذه الشهوات. فلهذا جعل شهوات بينه وبين المعاصي فلذلك أغذقت أبواب جهنم الجزاء من جنس الأمل لما اخلق العبد بينه وبين المعافي اخلق الله أبواب جهنم كلها وفتح أبواب الجنان والسفدد السياطين كل هذا ببركة الصوم ليجز العبد التقوى الحقيقي التقوى التقوى العامة و الخاصة الخاصه الخاصة الخاصة التقوى العامة و تقوى عمدي و في اللمري و تنازل الخاصة و تقوى الخاصه و تقوى تبارك وتعالى بين كل ما سوى الله تبارك وتعالى فتكون اكمل محجوب عن وجود شيء الا عن وجود الحق تبارك وتعالى في ذلك المقام يقول العبد ولم يبق الا الله لا شيء خيره وما ثم موسوعه ولا ثم ابواب طاعات الله تبارك وتعالى من تلاوه وذكر وانفاق كل هذا اعمال رمضان والحمد لله الذي وفقنا لهذا كله الاشياء في قتمه العقول ثلاثه اقسام قسم كامل لا يقبل النقصان بحال من الاحوال وقسم ناقص لا يقبل الكمال بحال من الاحوال وقسم يقبل الأمرين معا طارق كامل وطارق ناقص القسم الكامل الذي لا يقبل النقصان هو الله تبارك وتعالى وذلك بصفاته الغنيه وكمالي ذاتي فهو لا يقبل المقتنى بحال من الأقران وبعده الملائكه الملائكه الذين وصفهم القرآن بأنهم لا يعطون الله ما أمرهم يفعلون ما يمرون ووصفهم بأنهم يستخطرون من جيدنا آمنهم فهو لا ولا يعطلون نفسهم أبدا والذي طارئن ناقطون و طارئن كاملون و الانسان حامد الامارات الانسان طارئن يتصفل الى اسفل حتى يفر الشر البريئه و رايقو شر البريه شر البريه و حتى يفر إلى مقهد صدق عند المليك المقتدر الإنسان في قابليه لم رأينا معه النقصان والكمال من كان طارة كاملا وطارة غير كامل فكماله ليس من ذاته إنما هو من شيء آخر الانسان الذي يكسبه الكمال هو ذكر الله تبارك وتعالى دائما والفرار من القبله لا سيما المخالفه لا سيما المعاصي اذا اقبل العبد على ذكر الله تبارك وتعالى وهنالك يكون العبد كاملا وربما يترقى الى مقعد صدق عند الملك المقتدر وإذا قفل عن ذكر الله تبارك وتعالى يرجعوا الثلاثات الذين نعنه بالله الثلاثات الذين يقولون عن الله تبارك وتعالى وذكر الله تبارك وتعالى بجميع أنواعه من تسبيح وتحليل وتقبيل وتهليل وذكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إن له تساة وتسين أثمن مئة إلى واحدة من أحصاها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أو من لم تمسته النار إذا ذكر الله بأي إسم فدع الله الرحمن فهو ذاكر وإذا صبح وإذا حمد وإذا كبر حلل فهو ذاكر لله تبارك وإذا صلى على رسول كذلك وأفضل الذكر مصرقا لا إله إلا الله نقوله مجدد إيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الأخلاف والكلمة الطيبة <تصفيق> ربنا الله مثلا كلمة طيبة ويقش طيبه هي لا إله الا الله والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة والكلم طيب هي يساد الكنيم طيب ولا إله الا الله وكلمة الحق تواصل بالحق وتواصل بصبره وقول ذا وقتهم مسؤولون مسؤولون عن قول لا اله الا الله الى من تريد الى الله الى من تريد الله محمد رسول الله فكما قلته انا والنبي من قبلي لا اله الا الله ورد في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء استغفر الله كما الله صلى الله عليه وسلم قوله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء استغفر الله فلهذا بنى شيخنا طريقته على أساس عذيني تكرين كسر قرب التجاني استخفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله والصلاة على النبي جاءت في آية مخرى إن الله وملائكة فصدونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه تسلموا تصليما طريقتنا مؤسسة بالكتاب والسنة ما فيها شيء إلى شيء أمر الله به وأمر به أراد أن ينكر على طريقة فيجانية فلنكر على سنة بطرقن على الدين وعلى القرآن وعلى الرسول صلى الله عليه الا ما جاء في القران وما جاء في سنه رسول صلى الله عليه وسلم ولما كان الامر هكذا وذكر الله تبارك وتعالى محبوب في كل الاوقات كل عباده تشرع في وقت وتمنع في وقت اخر الا ذكر الله تبارك وتعالى قال فاذكروا الله ذكرا كثيرا الصلاة التي هي اعظم مشروعين وافضل العبادات لهذا تعبد بها الملائكه والملائكه لا لا الصلاه توجد اوقات تمنع فيها الصلاه والحج له وقت والصيام كذلك واما لا اله الا الله تبارك وتعالى يقول يقول الله ذكرا كثيرا والكثير عند القانين ليس هو الكثير عند الفقير ما يكون كثيرا عند الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون كثيرا جدا قلوا لا إله إلا الله حتى قيل إنه مجنون موسى يقول في بناجاته يا رب علمني شان أذكرك به قال يا موسى قل لا اله الا الله قال كل ابالغ يقولنا هذا انا احب الشيء ان تخصني به قال يا موسى قل لا اله الا الله واعلم ان السماوات السبع والارض السبع لو جئت في كفه ميزان وجئت لا اله إلا, الا الله في كفه اخرى ما رددين لا اله إلا, الا الله هي الكلمه التي من كان كافرا مدة حياته ولو عاش ألف سنة، ونطق بهذه الكلمة مرة واحدة خرج من ديوان الفارد وتخل في ديوان المسلمين محي من ديوان أهل الشقاوة أو ثبت في ديوان أهل في بمرة واحدة فكيف إذا لا سمع واكثر منها كما أمره الله وتبارك وتعالى أجد كثيرا من الخير وشهر رمضان شهر الذكر عزيزة كريمة لا إله إلا الله شهر هذا الكتاب القرآن وشهر الإنفاق نصدر الله وهو شهر كله خير إذا كان الإنسان يعمل إن عمل نافلة كتبت خريضة وإن عمل خريضة وراحدة سبعين أفرادهم فيما سبع رمضان والحمد لله الذي أمرنا في هذا الشهر وقال انه يريد بنا يصر ولا يريد بنا أصر هذه التكاليف التي كلفنا الله بها وهذه الإطلاعات كلهم تمنعنا من دخول في العذاب فلهذا هذا القرآن يرزل الله بكم ريسر ولا يرز بكم العصر <تصفيق> والحمد لله اخواننا لن هنا من أخطار سبتا رهبة مثل هذا نؤنئهم أنفسنا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 يشتغل بالشعوات شعوة الفضن والفرج حتى لا استغرضه هذا هذا كالبهيمة فقط فلهذا قال القرآن منه إلى ترعانان منه إذا لاحق بهذه المركبة نعوه صار من هي قابليه لو استعملها لكان خير البريه وخسرها وانسان يشتغل بالفراسه والغضب والقتال يكون كالطباعه يصير ليس بانسان الا انما هو سبع وهو الشر من السباعه ويشتغل بالمكر والخطيئه والخيانه والخساره يشر من جنس الشياطين هو الشر من الشياطين ولكن اذا اشتهر بالطهاره والعباده وذكر الله واصطفاء المعرفه بالله تبارك وتعالى حتى صار جليس الله تبارك وتعالى هو جليس من ذكره هذا الانسان صار من جنس الملائكه هو خير من الملائكه لأن الملائكة ليس لهم شيء يعاقبهم عن هذا والإنسان ما وصل إلى هذا إلا بعد محاربة نفس والهواء والشيطان فصارت فلهذا نطقت ذكره أن الإنسان شر البريات وذلك ذلك الذي رجع إلى أسد السافرين البور وقال أن الإنسان خير البريات ذلك الذي ترقى بذكر الله تبارك وتعالى حتى وصل الى مقارس السن عند الملك المستجر وصل الى مقام الصديقية الصديقية تفكر علماء العارفة تفاصيل عديدة فينا. وانا افشرها بفكر قصير لعل قصر صديقية من يأخذ العلم عن الله تبارك وتعالى بلا واسطة وليس بنبيه رجل انسان ياخذ الالم من الله بلا واسته وليس بنبيل هذا رجل هو الشتيخ والشتيقه اول قدم في الفردانيه انها اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشتقنا منها وحمدها الإنسان اردنا الأمانة هي القبانية الأضماء على الصماوات وظره والجبال على الملئة العراه والأسفل فأبين أن يعملنها منها وهمرها الإنسان إنه كان غلوما جهورا لولا ظلوه لما عصى ولولا جهله لما نفي ولقد آئدنا إلى أعلم من قبل فالنفي نفي رجالي والجهل جهلاني جهلني فقوله جل وعلا تبارك وتعالى هذا كفر وصاحب محكوم عليه بالخلود في النار وجهل او علم المعرفه تبارك وتعالى هو جهل بالذات يكون لذاته من حيث ما هي هي هذه هي غايه المعرفه كل العارفين وقفوا على واد الحيره فما تلك الحيره وذلك الجهل هو المقام الأسماع هو عند المقعد السفق في المقعد السفق عند الملك المصدر <تصفيق> الرحمن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الآن تبارك وتعالى نسأل الله في هذه الليلة المباركة ليلة السبعين القدر قول أنه ليلة ولكن ليلة القدر مخصية في جمعية ليالي وتنتقل كل عام تنتقل الصحيح ما قال الحديث التميسوا في الآخر الاواخر من رمضان في تاسعة في ليلة 21 في سابعة ليلة في خامسة ليلة القدر خير من علب شهر. أي سماء و في ليله السابع واحده خير منها ا كن كل الملائكه والروح ليله مثل ليله القدر استغفرها بنور المرايات ليله القدر استخرجه ابن عباس ترجمان القران من سورة القدر فهذا ان ليلة القدر تكررت سورة ثلاث مرات وليلة القدر تساة احروجين تساة تسلاث هذا سبعان عشرون لهذا يسمعه ومن ذهب الى مسافه ان هذه ليلة هي ليلة القدر و وَلَحْتَلُ لِلَا عَبْدِيَ أن يطلب علي إليه لتفهي كلين إليه جميع ليالي رمضان لأنه إذا فعل ذلك يغاني ربها عالماء أم لم يعلم أخصيت لكي يقول الله عبد على جميع ليالي رمضان كما أخصيت الولي في جميع المسلمين وكما أخصيت عديث مدول في وكما اخفي العباده المتقبله العبادات كلا تقبل منها واحده فقط بسببها يسعد العبد واخفيه لانه لو علمها اي استراحه ولكن يعمل جاهدا مده حياته فقط تقبل الله منه عباده واحده لذلك يذكر الجنه والباطل سلم رفع درجاته نسال الله تبارك وتعالى ان يذهب رمضان ولا تذهب ان بركاته ونفحاته الخيريه والفضليه مع الاخير Wah هذا hari ini buat jauh dari sana, buat في dari sana. Kena kuar, nahuilaja, في هذه kadi. Karena masjid ada nasi, ada hal khas. Alhamdulillah, najis dah berjalan. Di makadis itu punya anggaran mukadis. Dan malikin mukadis. Dan malikin mukadis. la yéssé ko mo na kola tay wala hon ko wi dara non wala mo la wote wala mo ko wote wala mo ko wote wala mo ko wote mo xam dama bugu yalla jakal ko eh euh newu for moy newu subhanahu wa ta'ala moy newu jang alquran nak ila alquran watta moy newu alquran te lan deena panel subhanahu wa ta'ala bigena for ci xeddu subhanahu wa ta'ala yi moy jang wax nena mooy nga fat ci taxol wax ci nambi dum ben lay yalla bu ñu ra jamm weer ko mo ci bobu ya lay wax kelima taqwa baat baragal yalla ci ikhlas le taxawal len la nena fuñ ci tudde rek ñu ko ci ku lañ ci dug mooy la ilaha illallah mi nga xamne yonum muhammad la bari bari ak la mu la ilaha illallah nena fat bobu moy fat ko nit ndonou bi lay ak ina sale nek ci defu ak sagan ak wettu yalla ak torox te tor yalla bes yalla waxé nako da fay waxé yalla momi dal nédu yalla khamal na luma lay tiddé manam jaggale ma benn xassé be muut bo xamné nan ma té béram lako madina tiddé yalla ngako muusaa qul laa ilaaha illallah nanko hannaa ko wayto do ñeppu ngoy yalla ngako muusaa qul laa ilaaha da mbole akatamani ni ñu tollu ak mbole xek ci ñu tollu tey neug dañu balance dillahi la ilahi illallah mon kenn tek te bari balance ya la neulu sa konde dagu na ko mon la ilahi illallah ñen nata moy baat bi nga xamné euh foaray wu wané Amna waxtu lolen ci def ak waxtu lolen meun def nena julli ci xefan tax ni ko jamo tax nga tax la tam tamalaka yi ñu diko jamo nena julli momu tax amna waxtu yo xamne taglu nga julli nena la ila allah nak ak tudduy yalla moy jaamu gi nga amul waxtu nak yalla na tudduleen yalla tuddu gu bari nena tuddu gu bari nak amul nena ternou dari bu ko waxe ci ko doylu ci ko bari le dox miskin ko amul dara manam xam nga waajo xam nga kayna bu werde yu fay ko ne ci jonne bu ne xaalif bu bari kayna mom ni ñu ay joom ben di neewu waye borom le mu bari mom ku tuddulen tu bu bari neena kon ñu xamne bari ka amu dapp kon tuddu ko te yonenté neena euh molem xéetu tuddu molem xéetu sikari neena la ilaha illallah mo ci gën molem xéetu ñaani astaghfirullah mo ci gën men ba ko yonenté waxe dafa ca tek wax te li am na sey dëgg moy la ilaha illallah tabtanak bo xaré balul yalla kon nak tuddu yalla boy tikar mo gëna for ci tikar nga wax la ilaha illallah te bokay ñang nga ñaan sama jëgël la say bakkar e a fofu nak ila dem di dem di dem indi fi ay xam xam am jëri yu ko ayo xamne mu ko indi ñu dem xeyna lotegi wala jartal ge motax bam éti tene mbokk yi nga xamne dajé lañ ci sa nga xamne ñu nga joggé ci rew mu nek dajé wa da dar da dile ulene moy ma djall ko ak subb yalla ak ngi ñaan yalla ni minde nena dana sagganitam ba bokki ni yesine ci yalla yi nena alquran tuduna nit waxne moom benn nit ni tuduna nit li moy ci nit ni nena litax nak moy dom am borol tedeli yepp yi am yepp ba ci yalla ñetiy fa ngay gis xaj bo xamne dafa mette ak dafa wagneeku te mënca ak bo xamne leg leg mu met leg nena yalla dafa macc mën tawñéku yalla la fu kété la ndax nena matam gi ci bopam lako joggé jogé wu ci kel té dafa dooy lu wolit ko fam sax ta ca kéw nena mala jayen wax lu ci alcorane ñom yalla daf selal ba nga xamné amu lu leen dipp ci moy yalla kon nak duñu lu leen diggal rek maw lañuy def ay nena bayima yi nak ak mbinde fi nga waye doon adam nena yalla def na ci mom ay ay taggal ak moy yalla ak ci ay banexam ba nga xamne da la ndax du ñu ci wo bu moy lekk ak feyyam nena ko ko su do ba bayima tax ko gën ndax ci nit nena itam am di ganjé ni di faddaka maccaka xay buñu jëmel ni gar tanen so ba dara ko gën parce na ko mom ci fu di tuddi ba malaaka ñu ngi topp yalla naam wante amul gariise bu tax mu mëna mo yalla waye dox adam ci am gariise bu tax mu mëna mo yalla bu nepp ko nak jaamu yalla yëkëti fu dox ñu ci aljë ñu ko tollé ak malaakaay ko ngën malaakaay néena nak ñu ngi ñaan yalla mu def ñun doolo ni ñu dox ñi nga xamné yëkëti fu ñu jëm ci fo bën ci ñu lañk té ak malaakaay té ko baay joyul malaakaa ci ci waxna ci yo xamne ci ñi dégg yaaram ñepp dégg nañ ko e waxna ci mbiram tuddu yalla ay yu yaatu tay waye dañuy teungal digatal e nak yalla yalla dum tagu ñun ta bu wer bi jël ci kum fekk ci mbolo lu fekk nekat na ci xana du jinga yalla yalla fekk yalla nangula boole la nga bok ci nga xamne nga ko ko buñ ko jox ko tax delo dama ci biir waade ni ndax te ñu dem so fuday waxna tiné e dom adamana euh da waxna bëpp ci sidiqiyetu sidiqiyetu nak néna moy ci di xéetu ning ko teggé ci ci diiku dox la ci moy laqab baygal koy Seydna Abu Bakr ni ci gëna xam ci xéet waji moy fardaneu ko bobu ko xamna da nañi wax ko bañe ci wax fardaneu tuwaye lañuy nena moy yene bugui bi nga alquran djundula ne yalla nana garalna kul rigga ta boy khilafatu magdougu ak samani nena yalla nena nit mom yanu ko manam khilafego mom la yalla garal lu len ñu xam djete gal dis ga ak la dom adama nak mom nanguko yalla ne inne wu nak mom dom adama bam nangoo la lu ñuko yet te ñi ci def yeb danko kana nekkon na ko kon djogul lan di rera kon ko dumay tay tan du faté sa adama néna denko denko ñu ko bindir na mu faté faté gogou nak ak reer gogou ñi wax do adama sé ñu di fuus ñako fu nak bo ko koori bo xamné jagal da ngay nek yeufur nga xamne li ngay até moy né da nga wara dél ci safara ndax té rërë nga Yalla ko rundel ma ne nga xamne bofo eggé yaakarako den xam xam bu bes bu xoko ci xam nga nga xamone yalla motax bofo la ñu waxe ñonne te ghaayatu lmaarifati addahj dal la ñu xamne bofo geuloon nañu rek lu yalla bëgg rek loolala ñom la giss dara nekk ci tax neena reer ñaari reew nañ nak néna ñaari leer yowi lañ ko faté deug deug bu ñu doon socca lima bi diko wax dana tori waye bu la ci xamone li dama jël keuyit ci fa naté sampara mané ci lañ ko baax pour baax ba ngeen jiss taxat kuri fu ni ñu pégalé la <تصفيق> يا طالب انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا إلا أن يتشرف بالاشتراك في هذا المجدال المجدى المعظم من دارنا. هذا مما ما تقول لك يسمينا بعض ما أعطى مجدل ورمي أولنا صبت العرب إن بعد ما نأكل قلوب منعه عنا رأتنا بلا نبيها قوله كاللسل الإشتراك ومنا كلنا قد من وعود ظلنا بتعارك والنار بعود بها زمان قد حققت المقصود سبحانه سبحانه و تعالی او جلوه او تعالی و او تعالی و او تعالی بر او نازل شد و بر او نازل شد و الله احمد الیه القريب يريد لي ورنا في التجاس و هذا الوجود بجامع انه يكون ما كان عذري باب التعرّب دونه ومسدوده حتى تنزد باتحه محمدا من وقت شريه إله ومعبوده وإلي تعرّبه الجدال بحمده باقي عليه وظله ولمدوده وهنا بدان من حلم في أن تقلازك فيها يروف مطالك المحمود هذه الحقائق قد كلها فهند هذا للذي آه تروره ولكن مراته الحامدا ومصدقا لله تعبد دائما وتسوده تدر مروحا لا تعيده بطورة قلبا تسوده إليه بلد وتقوله عرسا وقرسيا केंद्र उद्योग विकास बोर्ड ولفع نفسا وتزدد لي الصدر وتسرح مني القلب مهما تزددت فتعمره عطا وتملعه بسرع تأذكرها إن ضاق بالقلب نفسك تأذكرها سرعا وأذكرها درج من ضيبه يحمي الجمرة تأذكرها في همة الشيخ إنها تطمئنني أن تلهم الشفح والذكرى فإذكر هذا الشوط يصلاه باطني وللنبضة الحيرة وللدمعة الحرة وقد يذكر الصادي مناهل عزة تقدم ماءا خالصا، صاديا عمرك فقد يذكر المهزوذ ركن مقدس به تلبت العقدام للجخمة الكبرى كما يذكر الملبوب في وضع الدجى طمانينه الحيران ان يشهد الفجر الا انها حقا لذكرى جديده الا انها حقا لذكرى جديده اذا ذكرت تستلزم الحمد والشكر فحمدا لك اللهم يا خير من أن لك الحمد في الاولى لك الحمد في الأخرى طويل مديحي طويت مديحي طالما أن طيه يساوي إلى ما أختم البث والمسر طويت كلاما لم يدد طرح صورة ولم يدقن التمثيل والعوص والسدر فما هو إلا موضة غير أنها تخيل لي أزياء لا تحسن السدر تصورها قوم مديحا وإنما تصورتها قولا معادا ولا إطراء ولم أرهت سوفت حقوق حقيقة تسامت ثلاث اسم ودقت ثلاث قرأ أيقرأها, أيقرأها من لم يعش صميمها ولم يجري لا سبرا لديها ولا استقرأ على أن من ينهج فليس بوالد من القول والألفاظ ما يكشف السر هناك هناك تستعطي المعاني فمظهما جلي الى ان يلبس الصوت والسطر ولله وحلف الشكل كون جواهر وحلف الذي يدرى مسائل لا تدرى طويث مديحي في قطور وانما هنا من طيه طويث مديحي في قطور وانما اردت هنا من طيه النسر والنهر ولكنه تقصير قاطر رؤيتي وذبافي والتقصير يستاهل العذر أتيتكم يا حضرة الشيخ ثائر وزائركم يلقى المسرة والبسرة أتيتكم والحاج يثقل كاهدي ومن يأتكم تقضى صوائد مطرة أنا ذات الصادي إلى ماء نهركم ويصدق, ويصدق إن سميته البحر للنهر أنا لاكم الصادي إلى ماء نهركم ويصدق ان سميتم البحر للنهر أنا لاكم المنهوز فهل عند غيركم لهزته ما يهدف الفكرة فهل لي برج منه أفطر كلما ما وفيه أجرى الصهد والخمر كفقت بخمر ليس من عصر كفكم ويا أحبنا ما تعطرون بها عصر لديّ لكم كثر فوالطل الغاطر وليهقة سوكي لأن تجبر الكثرة وللسجنات والذيّ لدي لديكم وقروقهم الكثرة وهاتيكم الكثرة ولا إخلقهم والأهل إن النابس المعارض لم نملك لضيقها خصرا فصلى إله العقش حير صلاةه على المصفى المقرور في المدة الغرة فصلى على آه فتاخا غاديش كنعرفو الصلاه المستقيمه النهار والبحث راه غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي غادي ن مَيْرَ رَبَّانِي اَكَلُ كَلُ رَبَّانِي كَيْتَجَر وَبَايِدَ جَلا دِي اَخْتَارُهُ سَامِرَ بَيْلَنُون رَايْنَا نَنْتَ نَارَ اَذِي مِيَامَن بَيْتَجَر يا رب da serio mi andare a mare altra volta per andare al di Brenta con la professoressa con la mia amica con idee passare un weekend ai vecchi tempi genato per creare erano andare a fare il dono sono واحد لو حاضر يكون صاري انا جيت هنا عشان اراجع على حاجه انا كنت جاي بايه انا كنت راجع عشان اكمل حاجه اللي انا كنت عايز اقوله هو ده اللي كنت عايز اقوله يا ربي يا رب يا حاجه تقول Saya masih mereka tidak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 Berdakwah, arwah, arwah, arwah, arwah, arwah, arwah,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 और और हमारा अपना यह कार्यक्रम और विकास में हम डिपेंड थे फाइव In the بِنَا أَرْقَوَانِ وَتَذَكَّرُوا اللَّهَ